Ah! Uh. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكه يسبحون بحمد ربهم يستغفرون لمن في الأرض ألا إن والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليكم الله حفيظ وكذلك أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّا الْقُرَى ومن أَوْلَى فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء Wal Allah تطير السماوات والأرض كبسط الرزق لمن يشاء فالتفرقوا فيه فهو على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فدع واستقم كما أمر ولا تتبع أهوائهم وقل آ آه اللهم ربنا وربكم لنا حجتهم داحضه عند ربهم وعليهم غضب والذين آمنوا مشفقون من Wat well, there yeah. لفضيله الدكتور In de ولو بشط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزلوا بقدر ولكن وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تَفْصِلُ فيهما من مِنَ مِنْ ZANG EN وما لكم من دون الله شكور أو يوبقه النبي ما كسب ويعفو عن كثير ويعلم الذين لا يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. وما عند الله خير وأبطال <الصط West> ذين اذا اصابهم الذل يومن إنه ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم وترى هم يورغون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف وما كان له ZANG <t> ان اذا اذقنا انسان منا نار مما فريحا بها وان ان يأتوا بما قدمت أيديهم فإن الإنسان تفوه اللهم ملك السما. يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء وقيما إِنَّ وما كان لبشر كذلك الدكتور ولكن جعلناه نورا Mm-hmm. <laughs>